الليل هل تك حيث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية تُست من عيننا نية.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 فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة افلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى